إنك أتت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أَنَّ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 قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون